ل و س و ل ه ا ل ن ا ل ل م ي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ه Thank、you No.、Oh. I'm sorry. ا ل س و ر ألا ل ي ع م من خلق وهو ا ل ل ط ي ف ا ل خ ب ي ر ه و الحسنى ذ ي جعل لكم الأرض غلولا فامشوا في Bye.、Uh -huh.